114. فستبصر ويبصرون 115. بأيكم المفتون 116. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين 118. ولا تطع كل حلافي مهين هم نازلمشاء ابن ميم مننا للخير معتد الاثيم عدل بعد ذلك زنين ان كان مال وبني إذا تتل عليهم آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطون إن بلونا هم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصورين فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صارمين فَأُطْلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا دَخُلَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوَ عَلَى حَرْدٍ قَادِرٍ فَلَنْ لَمْ رَأَهُمْ قَالُوا إِنَّا لَضَالٍّ 129. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 120. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 121. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أعسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر له كانوا يعلمون إن للمتقين 116. أفنجعل المسلمين كالمجرمين 117. ما لكم كيف تحكمون 118. أم لكم كتاب فيه تدرسون 119. إن لكم فيه لما تخيرون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 يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِلِي لَهُمْ إِلَّا كَيْدِي مَتِينٍ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ نَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَنْعَالَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك على تكن تصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ كَبِئْرَ صَارِهِمْ لَمْ نَسْمِعُ لَمْ نَسْمِعُ الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ